وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وهذه الآية الأولى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فالله سل نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بقول فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك ما أنت بأول رسول تكذب وتردع وتك فلا يوهنك هذا التكذيب فإنهم إن كذبوك فهناك رسل متقدمة جاءت بالبينات والدلائل الواضحات وجاءت بالكتب المنزل من السماء وجاءت بالكتاب المنير الذي فيه الأحكام الشرعية منير بالأحكام الشرعية ومنير بالأخلاق ومنير بغير ذلك ومع ذلك حصل لهم تكذيب ولم يكذبوهم لأنهم لم يأتوا بالدلائل الواضحات ولم يأتوا بالعلامات التي تدل على صدقهم بل جاءوا بالكتب المنزلة وجاءوا بدلائل واضحة ومع ذلك كذبوهم فإذا أنت تتسل من سبق ممن أرسل قبلك فإن هذه سنة ماضية للمكذبين وللمبطنين ولأهل الأهواء أنهم يسلكون مسلكا واحدا أمام أهل الحق ومع أهل الحق التكذيب والصد والإعراض عن دعوتهم فهذا ليس بغيب ولا تستغربه إذا حصل لك فإن من كان قبلك من الأنبياء والرسل حصل لهم ما حصل لك الآن مما تعاني منه ومما تجد مشقته ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ومما يقولون الكذب على رسول الله والتكليم واتهامه بما ليس فيه بأنه ساعر, ساعر وبأنه مجنون وغير ذلك فهذه الآية تسني لرسول الله وتسني تسنى للدعاة الله سبحانه وتعالى ونظيرها قد معلموا أنه لا يحسنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مكذبة ولا مبدلة لكلمات الله ولا قد جاءك من نبأ المرسلين فهذه تسني أيضا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا التكذيب ليس بحادث لك فقط بل هو أيضا لمن سبقك من الأنبياء ممن جاءوا بالدلائل والبينات وبالكتب أيضا كذلك المنزلة التي من عند الله سبحانه وتعالى وهكذا بالكتب المنيرة من أحكام والمنير الأخناق وغير ذلك من أمور الحسنة والجمينة ومع ذلك حصل لهم تكذيب فعلى هذا الدعاة إلى الله يتسلون بمثل هذه الآيات إذا حصل لهم تكذيب وحصل إعراب عنهم وحصل صد عنهم وإصداف عنهم فإنه يذكر مثل هذه الآيات يسلي نفسه بها فإن كذبوك فقد خذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنيد يتسلى ويمضي في دعوته ولا يتأخر ولا هؤلاء يؤثرون به شيئا لا يؤثرون به شيئا ولا يهينون من عضلة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بل يسير ويمضي فيما أمر الله سبحانه وتعالى به من دعوة الناس استجابوا أو لم يستجيبوا فإن الله يقيم الحجج بالدعاة إلى الله جل وعلا على عباده فهذه آية عظيمة ثم سلناه أيضا تسليه أخرى وأن الأنفس التي هي على هذه البسيطة لا يبقى منها شيء كل نفس ذائقة الموت فما من نفس منفوسة إلا وهي ذائقة هذا الكأس وذائقة الموت وكما في قون تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأما غير الله سبحانه وتعالى فهو معرض للفناء ومعرض للزوال ومعرض للموت فعلى هذا هذه الآية من الأدلة التي فيها التزهيد في الدنيا فإن الله يزهد بهذه الآية في الدنيا وأنها زائلة وأن الفوز الأعظم والفوز الأكبر هو الزحزح عن النار ودخول الجنة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبالي بها فهذا الفوز الأعظم وهذا هو الفوز الأكبر وهذا هو النجاح أنك تظهر بالجنة وأنك تفوز بالجنة وتبعد عن النار وتزحزح عن النار وأما هذه الحياة الدنيا فزهت فيها، فإنها متاع قليل وإنها زائلة حاصل هذه آيات عظيمة كل نفس دائقة الموت فالموت كأس وكل الناس شاربه يا ليت شعري بعد الموت ما فالموت لا شك أن الإنسان شاربه وهو كاس يشرب منه الكل ولكن بعد الموت ما هو الذي بعد الموت ما مصير الشخص فمن زحزها عن النار وادخل الجنة فقد فاز فبعد الموت جنة ونار وبرزخ بينهما بين الدنيا وبين الآخرة برزخ إما عذاب فيه وإما نعيم فيه ثم بعد ذلك الحياة سرمدية أبدية إما إلى شقاء أبدي وإما إلى نعيم أبدي إما جنة وزحزحة عن النار وإما والعياذ بالله نار بعد عن الجنة إن كنت كافرا متعن ذلك فهذه آية عظيمة وهي من الآيات التي فيها التزهيد في الدنيا وأن الدنيا شيء ومن ينبغي الشخص أن يعلق قلبه بها ويتعلق قلبه بها ونفسه بها فيكون فيها كما قال رسول الله لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هكذا حال المؤمن في الدنيا كأنه غريب والغريب كما تعلمون ليس له وطنا ليس له وطن يقر فيه غريب يمشي ينتقل ربما من مكان إلى مكان فهذا المكان الذي يجلس به وهو مكانه سينتقل منه غريب وهكذا إذا آخر إلى مقره وإلا وصل إلى مقره سيستقر بعد ذلك والإنسان مقره الآخرة مقره الآخرة أما هذه الدنيا فهي دار عبور عبور فهي دار عبور وليس دار قرار ومقر. وكما قيل سبيلك في الدنيا سبيل مسافر. ولا بد من ولا بد لكل مسافر من زاد. صحيح هذا كلام صواب أن سبيل الإنسان في الدنيا سبيل مسافر. ولا بد من زاد لكل مسافر. قال رحمه الله. هذه الآيات سبحان الله إذا قرأناها نستفيد منها فهي زاد المؤمن زاد المؤمن ويحتاج إلى ذكرها بين الفينة والأخرى بها بمثل هذه الآيات حتى لا يتعلق قلبه بالدنيا أكثر فإنه إذا تعلق القلب بالدنيا ابتعد عن الآخرة وإذا تعلق القلب الآخرة ابتعد عن الدنيا ابتعد عن الدنيا فأنت بين تعلق بالدنيا وبين تعلق بالآخرة هذا القلب لا بد أن تنظر إلى أي ذين يمين إلى الدنيا أو إلى الآخرة فإن كان إلى الدنيا عالجه بمثل هذه الآيات كل نفس دائقة الموت فإذا علمت أنك راحل منها فإذا تعلق بالآخرة التي أنت قدم عليها قال رحمه الله قولوا تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك ويصلح كذبت رسل من قبلك ولقد كذبت رسل من قبلك لأن هذا جمع تكسير وجمع التكسير يجوز, يجوز تأنيث الفعل له وترك التأنيث فالتذكير باعتبار جمع الرسل كذبه والتأنيث باعتبار جماعة الرسل كذبت جماعة الرسل كذبه في فالتأنيث باعتبار التقدير جماعة كما في الآية الأخرى ولقد كذبت رسل من قبلك وهناك كذب رسل من قبله يجوز هذا وهذا جاء الرجال وجاءت الرجال هذا وهذا جائز فجاء الرجال جمع الرجال وجاءت الرجال جماعة الرجال هذا خاص في جمع التخسير أما جمع مذكر سالم فلا على الصحيح من مذهب البصريين خلاف الكوفيين قال رحمه الله فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر ما يعرى بجملة جاءوا نعم حانية ويجوز صفة لأن رسل قد خصص رسل من قبلك أحسن والخصصة جاءوا بالبينات والزبور قرى ابن عامر والزبر أي بالكتب المزبورة يعني المكتوبة واحدها زبور زبور وزبور والفتح والأشهر زبور واحدها زبور مثل رسول ورسل زبر وزبور مثل رسول فإذا المفرد مفتوح زبور رسول وذكر الضم وهل المعنى يختلف في الضم والفتح يحتاج أن ننظر قام مثل رسول ورسل والكتاب المنير أي الواضح المضي جاء بينات الواضحات الدلائل الواضحات وجاء أيضا كذلك بالكتاب المنير أي المضي للسانكين الواضح الحجة الذي لا خفى فيه جاءوا به ومع ذلك كذبت الرسل هذه فلا إله إلا الله ما كيف يصنع العناد بأهله وإن هذه آيات بينات وهذه زبر وكتب منزلة من السماوات وهذه كتب منيرة مضيئة بالحق واضحة جنية ومع ذلك تقابل بالتكذيب وبالرد والإعراب عنها وعن من جاء بها من الفصل هذه شقاوة والله أن الإنسان تأتيه الحجة وتأتيه البينات والدلائل الواضحات ويعرض هذا شقي والعياذ بالله إذا مات على هذا الحال هذه شقاوة وليس الصفات المؤمنين هذه قال رحمه الله والكتاب الونير الواضح المضيء قوله عز وجل انتهى الكلام على هذه الآية الأولى باختصار مع ما ذكرناه قال قوله عز وجل كل نفس منفوسة ذائقة الموت شارب من هذا وعبر بالذوء مع أن الذوء في الأصل للطعام للمطعومات والمشروبات لكن ربما يستعمل في المعاني ذائقة الموت فهي ستذوق الموت وإن الأصل في الذوق كما تعلمون في المطعوم وفي المشروب يذوقه الإنسان يكون في المحسوسات من المطعومات والمشروبات وقد يستعمل في غيرها كما في هذه الآية ذائقة الموت. نظير هذه الآية يا أحمد، نظير هذه الآية كل نفس ذائقة الموت نظيرها نظير الآية هذه مم... مم... ما هو بالذوق في الفناء كل من عليها فان أحسنتم كل من على الأرض فان وزائل وذائق الموت قال ذائقة الموت وفي الحديث لما خلق الله تعالى آدم اشتقت الأرض إلى ربها لما أخذ منها فوعدها أن يرد فيها ما أخذ منها فما من أحد إلا يدفن في تربة التي خلق منها الله أعلم لم يسوج بهذا اللفظ والذي يظهر قال الله أعلم أنه ليس بحديث وقد ذكره الخازن في تفسيره ولم يشر إلى أنه حديث هذا الله أعلم لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ أنه لما أخذ الله من التربة ما أخذ لخلق الناس اشتكت الأرض فوعدها أن يرد فيها ما أخذ منها فما من أحد إلا يدفن في التربة التي خلغ منها الله أعلم قال رحمه الله قوله تعالى وإنما توفون أجوركم وإنما هو الوفاء أما الذوق سيدوق الناس وسينتقلون سينتقل الناس إلى منتقل إليه سينتقلون من إلى منتقل إليه إن إلى الأرض إلى منتقل إليه وهي الآخرة وإنما هو الوفاء للأعمال إن خير فخير وإن شر فشر إنما توفون أعماء أجوركم يا عبادي إنما هي أعمالكم وحصيها لكم ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنا إلا نفسه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا فهذا كتاب لا يغادر شيئا كله محصي ومكتوب مصطر كل شيء فعله في الزبر وكل صغير وكبير مصطر قال رحمه الله قولوا تعالى وإنما توفون وجوركم توفون جزاء أعمالكم يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا فشر هذا مسموع للعرب تجد ناس تخلمون به كثيرا فما عرب من خير فخير هذا المسموع للعرب نعم خيرا خبر كان المحذوف بعد إن الشرقية ولا تحذف إلا بعد أداثين من أدوات الشرط إن ولو أحسنته وكان محذوفا مع اسمها إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير فخير الثاني خبر لممتدى محذوف تغديره فجزاؤهم خير والجملة جواب الشرط لأن وأما خيرا المنصوب فهو خبر لكان المحذوفا مع اسمها أي إن كان عملهم خير خيرا فجزاؤهم خير وإن شرا فشر إن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر هكذا تقدير هذا الكلام عند النحاة قال قوله يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا فشر فمن زحزح نجي وأزيل هنيئا له الله هنيئًا له الذي وزحزح عن النار فإنه قد فاز وهذا الفوز الذي يرجوه طالب الآخرة هذا الذي يسعون من أجله ويبدلون المهج من أجله ويبدلون النفيس من أجله كل ذلك للفوز بهذا اليوم وللظفر بالزحزحة عن النار ودخول الجنة فهذا يبذل فيه الصالحون ما يبدلون لأجله وأما أهل الدنيا فيبدلون ما يبدلون من أجل الدنيا وربما الرؤوس هذه تطير من أجلها وأما أهل الحق ما يقدم رأسه من أجلها أبداً يخاف الله سبحانه وتعالى إنما يقدم نفسه وهي أغلى ما عنده ويقدم المهج من أجل هذا اليوم فمن زحزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ويطلب العلم ويجتهد كل ذلك لهذا اليوم يجل أن يعبد الله على بصيرة عبادة صحيحة يرضى الله سبحانه وتعالى بها عنه قال قوله فمن عن الجيا وأزيل عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وفر بالنجاة ونجاة من الخوف وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يعني منفعه ومتعه منفعه ومتعه يتمتع بها وينتفع بها ويترقاه يعني منفعه ومتعه كالفاس والقدر والقصعة ثم تزول ولا تبقى. ينتفع فتره بالفاس ويدهب والقدر ويدهب والغصع وتذهب ثم تزول ولا تبقى. وهكذا الدنيا إنما هي متاع والحياة الدنيا إنما متاع الغرور فهي ذا المتعة ومنفع فقط ينتفع بها وتذهب وإنما الحياة الباقي حياة الآخرة طيب هذا نفتفي به إن شاء الله ما قرأناه ما يتعنّق من الآيتين إن التبيّه. قال هل يجوز أكل لحم الفيل الذي يظهر له لي يجوز لوجود النافيه؟ فإن المشعّصين منها عن كل الذي ناف من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال هل يجوز أن تغون الشخص ياسين عليه؟ لا لا تغون له ياسين عليه. تهدئه بغير هذا اللغض فإن هذا اللغض مشوب باعتقاد الصوفية عاش من شافر الله ما يصنع عاش من شافر فهو ليس بسبب ليطول العمر النظر إليه ما هو صحيح هذا فليس من السبب طول العمر النظري المحبوب هذا عاش من شاهد ربما تموت بعد ما تراه مباشرة تموت ما يحصل لك حياة ولا شيء وإنما هذا ابتهاج به فقط وسرور بلقائه ثم يقولون هذا من من هذا الباب ابتهاج وسرور بلقاءه لانا يعني يضعونها على أنها كلمة عظيمة كلمة عظيمة من هذا الباب فقط أن نستقولها وليس هدون حقيقة أنه يحصل طول العمر بالنظر إليك وإنما هو فرح بنقائك وسرور بنقائك فإن نفرح إذا رأيناك وننتعش عاش من شافك ننتعش إذا رأيناك إن كان هذا المقصود لا بس وعندما ترى السحاب القيام يا حول لا ما يجوز هذا الشرك يا حول دعاء غير الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز يا حول أنا ذكركم في درس سابق أن الهام من الأهمية ومهم من الهم هذا ذكره بعض بعضهم ورأينا من يقول الأمر واسع سواء قلت تنبيه مهم أو تنبيه هام ورأينا أيضا أراجعنا ذلك من يرجح مهم على هام ومن يرجح هام على مهم وبعضهم يقول لأمر في ساعة سواء قلت هام أو قلت مهم تنبيه هام أو تنبيه مهم ونرى كثيرا من أهل العلم يقولون تنبيه هام رأينا هذا لبعض المعاصرين الباني وكذلك الباس وفي بعض قطر الألباني يقول تنبيه مهم أو يقول مهم هذا شيء مهم. قال هل إذا وجدت سارق يسرق شيء من المسجد كنا في المغربون استر استره استرها؟ استرها إذا كان يستحق الستر استرها وإن كان لا يستحق الستر من علم من خنا والشر تحذيرا من هنا بس يحذر منه ومن غير المغربون ما يحتاج المغربون أبدا. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيع هذا في الناس، يقيم حد الله عليهم، انتهت القضية، ولا داعي إنشاعك مثل هذا إذا حصل شيء. نهوا طيب، من ستر مسلم من ستره الله، فالذي يستحق الستر يستر، أقين ذوي العثرات عثراتهم يقول عليه الصلاة والسلام. أقيلهم وهو من أهل الشان و أهل الخير و أهل ما ينبغي إشاعة زلاتهم قال ما حقوا من سمع صوت الرعد يقول يا حول الإجابة لم يثبت عن النساء الله عليه وسلم شيء من الذكر والدعاء عند سماع الرعد وإنما ثبت عن النساء سبيل سبحانه الذي يسبح الرعد بحمد وملاك فإن قال أحد هذا الموقوف بها. وإن لم يقل شيئا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يقل شيئا فيما نعلم سماع مداخلة في هذا القرية اسم حول صنم الشيخ يعتبر هذا منهم شركا لأنهم دعوا غير الله نعم حول يدعونه صنم وعندنا هذا يا حول في البلاد يا حول يا حول إذا مطرت يا حول والله شرك خطير هذا بعضهم يقولهم من من الناس ما يدريه حول صنم وإن لمه صنم ما يدريش هذا الأفض فإن ذلك التفقه في العقيدة أمر مهم فلتنصحون بشراء تحقيق على الحنبي رياض الصالحين وهو أحسن ننصح بشراء رياض الصالحين فإن اشتريت هذا التحقيق تبعا تبعا ما أنكر عليه ولكن أردت الأصل هو رياض الصالحين ولم ترد هذا التحقيق وإنما شكتني تبعا وإن المقصود من الشراء رياض الصالحين الحمد لله هناك تحقيقات الألباني وغير الألباني أبو عمر يخله تحقيق على رياض الصالحين أبو عمر الحجوري الشيخ أبو عمر نخرج. خرج قال يجوز أن تحرق النخيل إذا احتاج إلى ذلك ما فيه مانع ما قطعتم من لينة أو تركتموها فبإذن الله فإذا كان من باب التعزير وإهانة العدو بإحراغ ماله ليحصل له كمد وحسرة فإن الله يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها فبإذن الله وإن كان لدى لحرقها وهناك منفع من بقائها هذا إثلاف مال وإن من صنعوا منها عن إضاعة المال إنها عن إضاعة المال ما يصبح لكن كانت هناك حاجة لإثلافها تريد تبني بيتا في هذا المكان ما مع كل هذه الأرضية التي لها فلا بأس بإبعاد النخل هذه وبناء مارة بناء إذا قمت الليل تصلي وتحفظ الغرماء إيهما أفضل جمع بين الاثنين صلي وبعدها يجلس تذكر الله بالقرآن حفظا أو مراجعة ما في مانع ولا في تعارض صلي ما يسر الله وهذا هو الأصل صلاة الليل هي الأفضل مع مراجعتك القرآن وقراءة القرآن فيها وإن بقي وقت تذكر الله في القرآن هذا جيد إنا هنا استغفر الله نحمدك لا إله